لا إله, لا, إله في لا, لا اله الا الله لا اله الا الله وصفك لا اله الا الله يقبلها يبقى نك يا فرح الله فرحنا الترجمان لا اله الا واحد يحرك فما لا اله الا الله في الشفاف الباسم لا اله الا الله هل اله الا الاسم لا اله الا زفت انسى جدا لا هذا البحر سناعد لغترت لا اله الا خلونا ننظر بحكته لا اله الا الله الليله اللي هذه الليلة من كلنا ناحيه لا اله الا الله كتبنا لا انهايه لا غلوا بمديح الأوصيات لا إله إلا الله وتجمعوا يلا ورا لا إله إلا الله بزفهة تمشوا معاه لا إله إلا الله ودعوا اللذي عالي بسماء لا إله إلا الله هالمعرس هنا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله للشاعر السيد عدنان شرف الطاها